Oh. وحك الغيوب وضو القمار مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار الله في لألاءات النجوم وحك الغيوب see you. Şemsi الشمس تجري الى مستقر مع الله في الأرض في سهلها Amen. Yeah. Yeah. لن أن نملئنا وأيانا ما مع الله والنحل يحسر العحيق ويحمي جناه بوخز الإباء الله فينا النجوم القرآن مع الله في آيه وسواه مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العباس مع الله بلال أدنى النجوم وحكى الغيوم وضوء الظلام مع الله عنده هزيم انت منجومي وحك الغيوم وطول القمر والله يهدي هزيم الرعوب